「え Thank you. لفضيله <تصفيق> ا ل د ك ا ت ل ن ا ب ل 私。Oh ا ل ل ص ر ا ا ط م س ت ق ي م ص ر ا ط الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير الحسنى م و ب عليهم ولو Amen.、Oh. you、uh -oh. お前 <Well> Liyan Bye.、Uh... فاذا انت منه تطيعون اولي س ل ا ل ذ ي خلق السماوات والارض بقاده بقاده افلوقه مثلهم بلا What the No.